لم تر أن ما أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعنت لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يوم نحشو المتقين إلى رحمن وفدا ونسوق, ونسوق المجرمين إلى جهنم.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 سكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتنشق الأرض وتخر الجبال وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما الرحمن أن يتخذ ولدا إن كل ما في السماوات والأرض إلاك الرحمن عبدا لقد أحصاهم لقد أحصاهم وعدهم عدا وكُن لكم يوم القيامة فردا